مسالتي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد انا واصل الله سبحانه وتعالى الشرح من قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الانصاري رحمه الله قال رحمه الله فصل تقدر جميع الحركات في نحو غلام والفتاة ويسمى الثاني مقصورا وهذا قد مضى معنا في الأسبوع أو في الدرس الماضي قال رحمه الله والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا شرع رحمه الله في بيان أنواع الإعراب التقديري أو مواضع الإعراب التقديري ورأينا فيما سبق موضعه رأينا فيما مضى الموضع الأول هو هو إسلام المضاف إلى المتكلم والثاني حسين ويسمى الثاني في نحو غلام والفتاة ويسمى الثاني ماذا يسمى الثاني ماذا يسمى, الثاني ماذا يسمى من لقد صرعك اللحم آه. ويسمى الثاني مقصورا اذا الموضع الأول هو المضاف اليه المتكلم ورأينا مو... كيف يعرب هذا هذا, ال... هذا النوع من الأسماء وهو المضاف إلى المتكلم يعني في... ي... يقدر فيه جميع العرب قال تقدر جميع الحركات أي يقدر فيه جميع العرب والإعراب في الأسماء هو رفع ونصب وجر في نحو غلام فغلام يقدر فيه جميع الاعراب تقول جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي الأولى فاعل مرفوع ورفعه ضمه مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء الثاني مفعول به منصوب ونصبه فتح مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء الثالث وهو بغلامي كذلك ماذا مجرور وجره كسره مقدرة منع من ظهورها ماذا اشتغال المحل بحركة المناسبة لليا. والفتى كذلك تقول جاء الفتى رايت الفتى مررت بالفتى الاولى فاعل مرفوع ورفعه ضمه مقدره منع من ظهورها التعذر والثانيه مفعول به منصوب ونصبه فتح مقدره منع من ظهورها اشتغال المحل عفوا التعذر والثالث اسم مجرور وجره كسرة مقدره منع من ظهورها التعذر الثالث إذا شرع في بيان ما يقدر فيه جميع جميع الاعراب ثم ماذا ما يقدر فيه بعض الاعراب قال والضمه والكسره والضمه والكسره الاول او الموضعان الاولان ماذا يقدر فيهما جميع الاعراب فتحه ونصبه فتحه وكسره وضمه ثم المو... القسم الثاني قال والضمه والكسره اذن النصب ماذا تفهم من هذا تقدر الضمه والكسره ماذا يبقى النصب والنصب اذا يظهر قال والضمه والكسره في نحوي القاضي ويسمى منقوصا اذا الاسم المنقوص الموضع الثالث الاسم المنقوص زمينكم قال اتمنى انا لا ادري اين توقفنا المضاف اليه المتكلم فقط لم نتحدث عن المقصور اذا الدرس اليوم في المقصور اولا ثم نواصل اذا الاسم المقصور المقصور، المقصور، لماذا سميت المقصور مقصوراً؟ ها، سميت المقصور مقصوراً، لي؟ آه، ولماذا سميت مقصورة؟ الألف لماذا سميت مقصورة؟ نعم، قصر الإعراب عنها. قصر الاعراب عنها مقصوره الامام لا يدخلها احد طبعا الا الامام وما ها كذلك المقصور لا يظهر عليه الاعراب لماذا قصر عن الاعراب فالاعراب مقصور عنه لا يظهر عليه الاعراب فلا يمكن للرفع ولا النصب ولا الجر ان, أن يظهر على الاسم المقصور لان ماذا قصر عنه واضح قصر عنه نعم عزل أو قص يمكن أن يفهم معناه. تقول هكذا. تقول مقصور عنه هذا أو ذاك. فأنت إذا قصرت الإعراب عن الاسم فاسم مقصور عن الإعراب. أنت إذا منعت من الطعام فالطعام ممنوع عنك. نفهم هذا. إذا فهم هذا مقصور عن الإعراب أو الإعراب مقصور عنه. لا يظهر عليه أي إعراب. اللي اسم ماذا؟ مقصوراً. هذا اسم مقصور. إذن. ما يمكن أن نتحدث فيه في الاسم المخصور أربعة أمه الأول تعريفه هو الاسم أو هو كل اسم يمكن أن تكتب كل اسم معرب واضح آخره ماذا الف لازمه مفتوح ما قبلها مو عرب ليخرج المبني، ليخرج المبني، ليخرج المبني، هناك بعض المبنيات آخره ألف لازمة، مثلاً، وهي حروف إن كانت حروف أعلى، آخره ماذا؟ ألف لازمة، مفتوح ما قبلها، لكن هذه كلمة مبنية، واضح ما ينستئسمل، لكن كلمة مبنية فلا تدخل في هذا الباب، إذا مو لابد منا العربي، آخره ألف لازمة. لا بد منه اللزوم ثابت ما معه مفتوح ما ما قبله هذا تعريفه وإن كانت التعريفات كلها فيها هكذا الأمر الثاني الذي نتحدث عنه في اسم المقصور هو ماذا ما يقدر فيه أو ما يظهر عليه ولا يظهر نقول يقدر فيه يقدر فيه ماذا فيه جميع الإعراب أحسن أولا نتحدث بالإعراب لأن الحركة على مذهب الكوفيين، واضح؟ نقول يقدر فيه جميع الإعراب، جميع الإعراب. الأمر الثالث نقول المانع بما أن هناك تقدير هناك مانع من الظهور. قال أين زيد؟ لم يأتي. هناك مانع من الاتيان، إما الكسل، إما المرض، إما كذا، إما كذا، كلها موانع وهذا لم يأتي زيد اين هو ما من الذي منعه لو حاضرنا ما سالنا عن غيابه لا اذا الاعراب لو ظهر هل قلنا لماذا ظهر لماذا ظهر الرفع على زيد او لماذا غاب الرفع وزيد والرفع ظاهر لا ما ظهر ما بقي على اصلي وجاره عن علته لكن هنا غاب غاب الاعراب عن عن اسم المقصور تقول جاء الفتى الفتى آخره الف آخره الف اين الاعراب فاعل جاء زيد انظر جاء زيد ظهر رفعه او لا لكن هنا لم يظهر مع ان هذا جاء وهذا جاء كل منهما قام بالمجيء كل منهما فاعل جاء الفتى اين الضمه لا تظهر جاء زيد ظهرت فتى ظهرت ظهر الرفع هنا لم يظهر اسال عن غيابه ما الذي غاب عن ال ما الذي اغاب الرفع عن الفتى فنقول ماذا التعذر تعذر عليه الظهور لما لان اخره ألف والالف لا يمكن ان ننطق بعد عليها اي حركه لا يمكن ابدا يمكن ان تحرك الحروف ا او اي بابوبي جاجو إلا الا الالف لا يمكن ابدا الالف تقتضي فتحه أه انظر أه تقتضي فتحه فتحه ماذا تامل <تصفيق> اذ المانع من ظهوره من ظهور ماذا من ظهور الاعراب سبوره جميل المانع من ظهور الاعراب او من ظهوره ماذا هو للتاكيد التعذر يمكننا نقول التعذر التعذر هو ضمير فصل للتاكيد للتاكيد وهذا معناه المانع هو التعذر معناه لا مانع الا التعذر حصل المبتدا في الخبر حصل المبتدا في الخبر لا مانع من ظهور العرب على اسم مقصور إلا, الا التعذر واضح اذا تعذر فنقول مثلا الفتى فاعل مرفوع ورفعه ضمه مقدره منع من ظهورها التعظ رأيت الفتى رأيت زيدا زيدا مفعول بمصوب ونصبه ظاهر رأيت الفتى الفتى مفعول بمصوب آه أين النصب؟ منع من ظهوره النصب إعراب أو لا؟ إعراب منع من ظهوره التعظ مررت بالفتى الباء حرف جر مررت بزيد رأى. رأينا الجر مررت بالفتى الفتى اسم مجرور بالباء وجره؟ لكن اين هي مقدره منع من ظهورها التعذر الامر واضح يحتاج الى اعاده جميل اذن المانع من ظهور العرب هو ماذا التعذر إذن هذا راينا ماذا اذا سبب, سبب التسميه او وجه التسميه مقصور الأمر, الامر الثاني تعريفه الامر الثالث ما يقدر فيه من الاعراب كنا يقدر في جميع العرب الامر الرابع المانع من ظهور هذه الاعراض والامثله كثيره جدا من القران من القران من عندهم من دين ورق من دين ورق تعرفون من ذي البرع هدى ما هو الهدى ذلك كتاب الله الله فيه هدى هنا نصب هدى ورحمة يجوز الوجه لكن part of the face, but it's the text that you read about it. Huda and هو or Huda and كان Huda هو يكون على الحال. here it is a mystery, and it's a mystery. He is Huda and mercy. And if موسى الكتابه ها زيد مثال اخر ها كثيره امثله جدا لماذا تركت نعم نعم هذا الجر زيد مثل اخر ها والضحى جر نريد الرفع فيه هدى لا ريب فيه إما نتوحفوه إما نبداوا ورش أو حفص حفص يجزل الوجهة قال عيسى قال عيسى من كان يحتاج الى ما لا علينا أن نمثل إذن ثم اتينا موسى على وجه الشاهد ربك الأعلى قال عيسى اتينا اتي اتى اتينا موسى الاعراب من يعرف غيرك تفضل اتينا فعل ماض على السكون بناء الفاعلين ايه, إيه؟ احسنت نا فاعل لماما تصاغ الاسلوب معرفه فاعل ها موسى وان كان هذا من ضمائر الرفع المتحركه وليس الساكن نا من ضمائر الرفع المتحركه وليس الساكن واضح ديما باعتباري ما ما اتصل بالفعل انظر كن تو كونتم كنتمنا لكن اعتبار ماذا؟ متصل بالفعلي، واضح؟ إذا أنا كلنايهم موسى مفعول به منصوب مفعول به أول لا ننسى لأن الثاني موجود. أتيت زيدا قلما أعطيت زيدا قلما. أتينا موسى مفعول به أول منصوب ونصبه الفتحة أين هي؟ مقدرة منع نظارها. التعذر الكتاب محبه سبح سبح اسم سبح اسم ربك الاعلى ربك الاعلى طبعا من يعلم اه اه, أه. معنا محمد ولا فتح له فتح لا لا سبح فقط لعلنا نكون من مسبحين كونوا من المسبحين ها تمام يا احسن تكفيها ديك ديك مبني على السكون اين السكون هنا كسره سب حس سب حس انظر مقدر ما بن عن سكون المقدر ما بن عن ذوري حركة ارتقاء الساكن ارتقاء الساكن نبده أن يحرك أحدهم إذا لم يستطيع تحريك نحذف انتقل السكون السين مع سكون الحاء سبح بس يعني هذه همسة وصل هذه همسة لاعتبار لهذه لماذا نأتي بها للنطق بالساكن واضح في الفصل يحدث هذه لو كنا لو لم يكن قبل اسم شيء ناتي بها اس اي انظر اي اي سمول لماذا جئنا بهمزه الوصل ناتي بها لننطق بالساكن اما في درج الكلام لا اعتبار لهمزه الوصل ثبوتها في الابتداء قد يتوزع في الابتداء قد يتوزع كحذفها في درجها مع كان الى درج اضرج الكلام تحذف همزه الوصل فاعتبرها لان قد يقول القائل اين اين الساكنه الساكن الاول هو الحاء والساكن الثاني هو السين وهمزة الوصل نعتى مال لها لماذا لأنها في دار الكلاب نعتى مهزة الوصل في أول الكلاب لنطق بالساكن إذا كان هناك ساكن إذا لم يكن إذا كان هناك ساكن إذا لم يكن هناك ساكن فنعتى مال همزة الوصل إذا سبح إس هنا ماذا ساكنان نحرك أحدهما من الأول بالتحريك آخر كلمة فنحرك الحاء بالكسرية سبح أين الفعل مصطلح جواز أم واجبا واجبا سب ح اسمه سبع واضح أنت تقديره أنت فاعل والفاعل ضمير مستتر وجبا تقديره أنت اسمه مفعول مفعول به ما نصب وما نصب فتحه ربي مضاف إليه والكاف مضاف إليه الأعلى صفة لمن نعم صفة لي للرب واضح وصمد و صفة مجرورة مجرورة إذا فنقول الأعلى صفة لربي مجرورة وجرها الكسرة أين هي مقدرة من عند ظهورها التعذر قال عيسى عيسى قائل عيسى قائل قائلا فاعل فاعل فاعل مرفوع ورفعه الضمة المقدرة من عند ظهورها التعذر هناك مباحث خاصة بالمقصور في علم الصرف. مباحث خاصة بالمقصور في علم الصرفي ليس محلها أن هو في الإضافة وتثنية إلى غير ذلك من المسائل. هذه أحسن. ماذا بقي معنا؟ إذن المَقَ المَنْقُوسُ الموضوع الثالث هو الاسمُ المنقوصُ حتى نضبط أمورنا هناك أربعة أوجه أو أربعة أمور نتحدث عنها في هذا الباب أو في ما في الاسم المنقوص أولا وجه تسمية لماذا سمي المنقوص منقوصا لماذا في رأيكم لماذا سمي المنقوص منقوصا مضى معنا في هذا الشرح الجرمية نعم نعم هذا وجه الوجه الأول ينقص آخره ينقص آخره في حين التنوين تقول قاض حين التنوين قاض لا تقول قاضي آه جاء قاض ومررت بقاض رأيت ينقص going to لما نقص last سمي منقوصا هذا الوجه to وجه the وهو one, he بما سبق to نعم نقص منه one. This لم ينقص يعني one. The نقص بعضه فظهر النصب ونقص الرفع والجر فظهر النصب ونقص الرفع والجر. هذا ببدون أن نكتبه. واضح؟ إذن وجه تسمية وجهان. الأول سمي المنقوص منقوصا لنقص آخره. الثاني سمي المنقوص منقوصا لنقص بعض الأعراب فيه أو عليه. الأمر الثاني تعريفه ماذا نقول عن الأعراء عن المنقوص؟ هو كل اسم معرّب. لابد من المعرض. الذي أنظر. الذي ها كله اسم معرض آخره يا لازمة مكسور ما قبلها. الذي آخره ماذا يا لازمة مكسور ما قبلها هل هو منقوص؟ الذي والتي هل هم منقوصان ها لماذا؟ لانهما مبنيان هذا مبني اذا نتوقف هنا لا يمكننا تجاوز هذه الكلمه معرب لا ليس معرب توقف قال كل اسم معرب اخره ياء لازمه طيب غلامي اخره ياء لازمه مكسور ما قبلها اخره ياء لازمه ماذا غلامي اخره ياء لازمه ليست لازمة هذه لا ليست لازمة إذن هو اسم معرب آخره يا جميل لازمة ليست لازمة نتوقع إذا ليس معرب لا يتحقق في جميع الآراء واضح هلامي مكسور ما قبلها مكسور ما قبلها انظر ثدي آخره اسم معرب آخره يا لازمة أو لا لازمة واضح مكسور ما قبلها مكسور ما قبلها؟ لا ساكن ما قبلها. it? ليس ليس منقوصا. فتقول هذا what was before it. So, it's not? It's المعنى a statement. So, لكن هذه this حضرت. a فهو ماذا؟ ليس منقوصا. a thad and I saw a ما and I saw a يمكن تقول هذا is a rainy and I ate and Iuc 점-Eau مثله لكن not تقول لا تقول I amampme is the man the man can put life You say This is a rainy По some extent this is a bad why the young a Кол-Eau where the youth we ليس من قوسان انتبهوا اذا تعريفه هذا الامر الثاني الامر الثالث لا يقدر فيه وما لا يقدر ماذا نقول عنه يقدر في جميع الاعراق المقصور ماذا يقدر فيه ماذا قال المصنف الغنمه والكسره في نحو ها غونه القاضي اذا يقدر فيه ماذا الرفع والجر وليس الكسر الرفع والجر اما النصب تكتب فاصله اما النصب فيظهر لا تقول القضيه لان قد يتبس انك توقفت على الهاء وقصدت قضيه قد يتبس الامر لان هناك قضيات فيا ابن ها كتبت بعد الراء نعم نعم محامي continue غيره thrive بس nothing على مذهب السلف لا be لا earlier الوجود we're فيظهر going to فيظهر way هذه this four things the mandate the darf من is ماذا من ظهور الرفع من ظهورهما، هكذا حتى تعرف أن هناك من ظهوره ما هو بالتاكيد هو الثقال الآن الأمثلة إذن يقدر فيها الرفع والجر أما النصب فيظهر لأنه قد يقول أي الرفع لما قال مصنف آم والضمة والكسرة إذن اين الفتحة الفتحة تظهر فتحة تظهر المنع من ظهور من ظهور اي الرفع بين قوسين هنا الرفع والجر هو الثقال انت تلخص هذا الكلام في اعرابك تقول مثلا جاء القاضي فاعل مرفوع ورفعه ضمه مقدره مقدره واضح يقدر فيها مقدره منع من ظهورها من ظهور الضمه من ظهورها ماذا هذا الكلام تطبقه عملية فقط أموانسي صعبة أمثلة من القرآن أو غير القرآن <تصفيق> <تصفيق> نعم يدخل <علينا. تصفيق> على العرب لم تنطق بها لكن ثقل يمكن لساني أن أثقل. جاء القاضي ومرت بالقاضي حرف العلة انظر سر في ذلك أن حرف العلة ماذا عنه المريض حرف عللة مريض والمريض لا يمكنه أن يتحرك وإذا تحرك فبصعوبة أما الصحيح فتحركه الصحيح تحركه تقول جاء زيدون رأيت زيدا مرت بزيدن أن الدال صحيح لكن الواو واليا والألف ثقيلة هي عليله لا يمكن تتحرك ارايت مريض يتحرك إذا تحرك بصعوبه الالف اشق منه لا يستحرك ابدا لو يمكن يتحرك مع ثقل كذلك هناك مريض لا يتحرك طريح الفراش الانابيب في راسه في بطنه في كل مكان من جسمه لا يتحرك لا هو حي يعني مريض لكنه اما هناك مرضى يتحركون يقوم يجلس يقوم كذلك مثل هذه التسميات الامثله من القرآن أحسن ما بهم <تصفيق> ها <آه. تصفيق> الزاني و العكس العكس نعم نعم لا ادري ان كنت تقصد الايه ام تقصد الكلام عندك هنا فبدات بذلك يبين والزاني تجلدوا كل دا لأي طويلة إذن هنا الزانية بإجماع قراء العشر ما أظن هذا تأكد منه رفعا والزاني محل الشاهد ووالزاني الزانيه كيف نعيبه؟ أين الخبر؟ ها؟ أين الجمل؟ هذه ما هذا أمر الأمر إنشاء الخبر إنشاء الإنشاء الخبر لا يحتمل التصديق أو التقدير، الإنشاء لا يحتمل التصديق ولا التقدير. تقول قم يا زيد، هل يقول يقال لك أنت صادق أم كاذب؟ لا يقال لك أنت صادق أم كاذب. لكن إذا قلت قام زيد، يقال لك صادق أم كاذب؟ الأمر إنشاء والإنشاء إنشاء يعني لا لا يقبل التصديق ولا التقدير. طلب ليس كذلك. إذن الخبر. مبتدا يحتاج الى خبر الخبر يحتمل التصديق و التكذيب يمكن ان نقول هذه الآية هذا الشطر خبر عن الزانيه لا يمكن تنازلته بسرعه هم زيد ها تقدير كيف مقدس هي زانيته ليس هذا مقصودا إذا يبقى يبقى أمر سواء يبقى الإشكال لأن إذا تحتاج إلى جواب لأن إذا تحتاج إلى جواب ليس دون جواب الشر فعيد أين الفاعل؟ قدره، فعل، قدر الفعل قدرت اذا قدرت جمله وقدرت نحتاج نحتاجنا جواب كيف يجوز النص غير القران الزانيه والزانيه يجوز النص في غير القران على الاشتغال اي اجلد الزانيه والزانيه اذا اه اجلد الزانيه والزانيه اجلد كل واحد منهم هذا يغ... لو كان نصبا لا كان ماذا في الاشتغال في غير بغير النصب وإن كانت هنا قراءة شاذة بالنصب هذونا قراءة عبد الله بن ابي اسحاق حضر او ونحنها قرعها به لكن النص لكنها الاسم متواتر إذا الرفع الزاني والزانية القراءه السبعه كلهم على رفع الزانية على أنها مبتدا التخريج الأوفاق والأنسب على أنها مبتدا وخبره الجملة وخبره الجملة خبره الجملة هذه جمله جمله هذا هو القول الانسب والاقرب والله اعلم هذه الجملة هي الاقرب والانسب وان كان هذا انشاء وإن كان هذا إنشاء فيجوز الاخبار فيجوز الاخبار به يعني الانشاء لا يمنع من الاخبار به اطلاقا على على الاطلاق ها الزانيه مبتدا الوا حرف عطف الزاني خبر آ عفوا معطوف على المبتدى آ معطوف على المرفوع فهو ماذا مرفوع ورفعه ضمة مقدرا من عرضه فيها التقل مثل آخر آ مثل آخر رفعه أو جر تفضل تعطينا مثال تفضل وجيب دعوه الداعي في مصحبي الدنيا وجيب دعوه الداعي هذا هو مثال لا هو ها يوم اه رفع يوم يدعو من الداعي يوم يدعو الداعي رفع ومثلنا بالرفع نحتاج إلى الجر دعوة مفعول به منصب وجيبه فاعل عفوا فعل مضارع مرفوع والفاعل لأنني كنت أفكر في الفاعل تكلم إذن والفاعل مستتر وجوبا نقدره أنت وارح الفعل مضارع نعم أنا عفوا دعوة مفعول به الداعي مضاف إليه مطرون وجرهم كاسره منع من ظهورها الثقه دعوه الداعي يكفينا النصب النصب حتى لنبين انه يظهر لا مضاف الى ياء متكلم يا عبادي يا. هنا حركه الياء بالفتح لارتقاء السيفين عبادي ال الا انظر لام ساكنه وجاسه حركت الياء بالكسر قل يا عبادي الذين رايت لان الياء لو تحركت بالكسر لا يمكن لانه ثقه تقر عليها كسر رايت ان وإن مو مضافة مضاف متكلم فاذا الثقه ساكنه تتحرك بالكسر بالرفع او بال بكن تتحرك بماذا بما في الغالب يظهر على الياء وهو فتح قل يا عبادي يلا اروني الذين هذا مثال واضح لكن عبادي يا مضاف اليمتكلم احنا قلنا ماذا؟ المنقوص لا يوجد مثال ها في غير القران رايت ها انت لكنك لم تصف في كلامك اتا تقولون ما لا تفعلون اعرف قال, قال مثال يعني مثال حيث يظهر النصب في المنقوص لكن ماذا قال رايت القاضي ماشيا هذا نحن قل رايت القاضي ماشيا واضح الان لان القاضي يفعل به منصوب ونصبه لا يقدر يظهر واضح فتح الظاهر نقول رايت القاضي ماشيا خطا نقول رايت القاضي ما ماشيا هل ما رايت طيب ذا هو المثال Let's ننتقل on ما بعده حتى نخلص في الدرس القادم will شاء الله the next steps, the المضارع. steps, كذلك؟ the next steps. ما that like that? What is the next step? What is the next step? How much time is the next step? Oh dear God, five seconds. اظن والفتحة ماذا تنتظر انت قال والضمه ما والفتحه ماذا تنتظر لا نعم تنتظر الجر لكن لو رايت فيما بعد قال في نحو يخشى اذا لا تنتظر الجر واضح تنتظر الجزم تنتظر الجزم لكن الجزم بما يكون يكون بالحال فيه فلا كلام لنا فيه الان واضح اذا قال بالضمه اذا الفعل المضارع المعتل الآخري بالألف هذا الذي يقصده مصنف المعتل الآخر بماذا؟ بالألف يخشى يخشى ماذا قال؟ الظمة يخشى إذا تقدر أو واضح هو كل فعل المضارع الآخر هو ألف لاسم مفتوح ما قبله. هذا هو مفتوح المضارع ثانياً ماذا يقدر فيه نقول هذا يقدر فيه يقدر فيه ماذا الرفع والنصب والنصب هات والنصب بالكسره اما الجزم حتى لا اما الجزم حتى لا يكون هناك خلل ماذا سيكون ب ذي او بحذف حرف العله لان الحذف قد يحتمي بالحذف الحركه قد يحتمي بالحذف الحركه لكن هنا بما ان الحاء المعتله حرف العله المانع من ظهور ها من ظهورهما لهما الرفع والنصب هو التعذر التعذر واضح لأنه اخر أو ألف آخر ألف لا يضع أي شيء عليه واضح يا حسين واضح الامر لديك الأمثلة إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما كافة ومكفوفة يخشى فعل المضارع مرفوع ورفعه ضم مقدره منع من ظهورها اتعذر مثال اخر النصب ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى لن اداته او حرف نصب ها حرف نصب واضح ترضى فعل مضارع منصوب ب لن ونصبه فتحه مقدره منع من ظهورها التعذر يكفي هذا ما بعده ماذا قال يا والضمه في نحو يدعو ويقضي على اخره والضمه في نحو يدعو ويقضي إذن هذا ماذا الفعل المضارع المعتل الاخر بماذا بالواو او الياء بالواو او الياء ماذا يقدر فيه ها يقدر فيه هذا الحكم الاول يقدر فيه ماذا الرفع سقط اما النصب فيظهر وأما الجزم فيكون ب الحذف الحذف واضح مثال نعم ها زين كل مكان والله يؤتي أو تؤتي يؤتي ملكه يؤتي فعلا الله مرتدى مرفوع ورفعه الضم ظاهر على آخر يؤتي يؤتي مضالع نعم مضالع مرفوع قلها ولا تخف مرفوع رفعه الظمة الظهر المقدرة كما قال مرفوع ورفعه الظمة المقدرة منع من ظهورها حسين يا رجل. لقد سرعت حقا. ها يؤتي ياتي ورفع وضمه مقدره من الظهور هنا الثقل ها مثال هذا في الرفع النصب يظهر كيف يكون النصب ها لن لن ندعو من دونه لن ندعو لن حرف نصب ندعو ها رايتم ها ندعو فعل مضارع منصوب بلا ونصبه الفتحه الظاهره على اخره ثم قال رحمه الله قال الضمه في نحو يدعو ويقضي اي ان الضمه تكون مقدره في هذين الفعلين وهو فعل مضارع الذي اخره واو فعل مضارع الذي اخره ياء طبعا ليس مسندا الى ضمان رفع السكن يعني ليس بعده واو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة المؤنثة يعني هذا إذا لم يكن من الأفعال الخمسة لأنه إذا كان فعل الخمسة في آخر حكمه يكون رفعا بالواو بثبوت النور والحاء والنصب والجزم يكون بالحث والضمه في نحو يدعو ويقضي مثل بيدعو وهو آخره واو ويقضي وهو آخره يا أي تقدر الظمة ويظهر النصب إذن يظهر النصب تقول لن يدعو ولن يقضي أما الجزم فيكون بحث الواو أو الياء كما مضى في يخشى قال وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي اي إذا كان المقصور منصوبا تظهر قد مضى معنا ولن يقضي يعني ها إذا كان في مضارع آخره يا أو واو فالنصب يظهر كما مضى والله أعلى وأعلم اذن اننا نبدا في الاسبوع القادم ان شاء الله نواصف الفعل المضارع وجوازمه وجوازمه